وَإِلَى مَذِينَ أَخَافُهُمْ شُعِيبًا قَالَ يَا قَوْمَ عَبُدُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَانٍ غَيْرُهُ وَلَا تَمُوقُ صُلْمَكِ يَالَ إِنِّي أَرَادُ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ محير ويا قوم أوفوا المكيان والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله غير لكم إن كنتم وما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 ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما, أصاب مثل ما أصاب قوم موح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد تغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفهم كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما قال يا قوم ارتقي اعز عليكم من الله ارتقي اعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ومن هو كاذب وارتقوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذي نجينا شعيبا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا نَجَّيْنَا الذين وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصيحة فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ أن لم يضموا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون فاتبعوا وَفِي الْعَوَنَ وَمَا أَمْلُ فِي الْعَوَنَ بِرُشِيدٍ يَقُدُوهُ قَوْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُوْرَدَهُنَّ نَارٌ يَوْمَ لعنة ويوم القيامة باتسلف ذو ذلك من أنباء القرى نقصه عليك, نقصه عليك منها قائم وحصيب وما فما أضل عنهم آلِهَتُهُمِ الَّتِي يَدْعُونَ من دُونِ اللَّهِ من شيء لما جاء الَّتِي يَدْعُونَ وما زادهم غير تطبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى لك يوم مجموع لقلنا يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا فمنهم شقي وسعيد. شقوفا فينا فاما الذين شقوا ففنا النار ففي النار لهم في غادفير وشهيق خالي في الجنة خالدين فيها ما دامت السماء.